أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل أحسن الله ليكم كيف يتخلص الإنسان من هذه الأشياء التي يجدها في قلبه لمن ظلمه وهل من دعاء ورد في ذلك يتخلص منها أولا بالعناية بالعقيدة العقيدة وشغل القلب بها فقها و. تبصرا وتاملا في معانيها ودلالاتها ومقاصدها فإن العقيدة هي الأساس لحل كل إشكال والسلام من كل بلاء وفتنه وهي أساس الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة ولا سيما ما يتعلق بالإيمان بالله والمعرفة به وبأسمائه وصفاته وعظمته وتعظيمه جل وعلا وقدره حق قدره وشغل القلب بمعالي الأمور وعظيمها مع الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال يسأل الله عز وجل أن يزكي قلبه اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ومن الدعوات العظيمة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجمعت جمعت أكثر من عشرين مطلبا وقراته في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يواضب كثيرا على هذه الدعوة ويعتني بها كثيرا كما في ترجمته التي أفردها أحد تلاميذه وهو البزار أو البزاز فكان كثيرا ما يعتني بهذه الدعوة اللهم اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك ذاكرا لك شاكرا إليك أواهم منيبا لك مخبتا لك مطواعا اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري كثيرا ما كان يدعو رحمه الله تعالى بهذه الدعوة وهي فيها أكثر من عشرين مطلبا وفي كتاب فقه الادعيه والأذكار أفرد لهذه الدعوة موضوعا خاصا في شرح مضامينها وبيان دلالاتها وايضا نقل هذه الكلمة عن شيخ الإسلام رحمه الله في عظيم عناية بهذا الدعاء العظيم المأثور عن النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله ليكم يقول السائل شيخنا الفاضل حفظكم الله ذكرتم في درس الأمس في قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أنها جاءت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وكيدهم في إرادة قتله ألا يمكن أن يكون الأصرح في هذا المعنى ما جاء في سورة الأنفال في قوله تعالى وإذا يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون وينكرون الله والله خير الماكرين. نعم هذه الآية كما ذكر الأخ السائل هي صريحة في موضوع القتل المكر بالنبي عليه الصلاة والسلام بغية قتله. يثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله فيصريح في هذا الباب وكذلك الآية التي مرت معنا ورد شيخ الإسلام قوله إنهم يكيدون كيدا أي الكفار المشركون ومن يقرأ السيرة وأيضا ما جاء مصرحا به في هذه الآية يعلم أن من كيدهم أنهم أرادوا وعملوا وسعوا في قتل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الأمر كما قال الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومر معنا في الدعوة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأشرت أن شيخ السلام رحمه الله كان كثيرا ما يدعو بها فيها اللهم امكر اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا فالمكر مكر للعبد ومكر عليه والمكر للعبد هذا لأولياء الله وأصفيائه بلطفه ومنه يهيئ لهم من الأسباب الخفية ما يكون به نجاتهم من المعتدين الظالمين والمكر عليه أن يبطل كيده وأن يجعل كيده ومكره وبالا عليه نعم أحسن الله ليكم يقول السائل إذا أراد شخص أن يعفو عن من ظلمه فهل يجب أن يعلمه بذلك أم الأفضل أن لا يعلمه ويجعله لله خفيا؟ على كل حال إن أعلمه لمصلحة وفائدة يرجوها بذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ففي هذا خير وإن لم يعلمه أيضا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ففي كل ذلك خير ففي كل ذلك خير إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفو قديرا نعم أحسن الله ليكم يقول هل يصح أن نقول ومر معنا في قصة شيخ الإسلام لما أخذوا يطالبون ويلحون عليه في, في هذا المقام ويحرضونه على أعداء أعلن هذا الإعلام ومن مقاصده رحمه الله تعالى في هذا الإعلان أن يربي طلابه أن يربي طلابه وأن ينهض بهم لهذه المعاني تعاونا على البر والتقوى تعاونا على البر والتقوى نعم أحسن الله ليكم أقول هل يصح أن نقول يجب أن تتصف بصفات الله لا يقال هذا لا يقال هذا وإنما مطلوب من العبد أن مثل ما قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وابن القيم رحمه الله ذكر عبارات في هذا المقام تقال ذكرها في, ذكر في كتاب كتابه البدائع بدائع الفوائد قال العبارات في هذا أربعة منها قول الفلاسفة اتصاف بصفات الإله ان يتصف المخلوق بصفات الإله هذا لا يقال والعباره الثانية قال عبارة أبو العباس الناشي من المعتزلة قال أن يتخلق بأخلاق الإله قال هذا أيضا ما يقال وإن كان جاء في حديث لا يصح والعبارة الثالثة التعبد لله جل وعلا بأسمائه العباره الثالثة يقول عبارة القرآن ولفظ القرآن دعاء الله بها دعاء الله بأسمائه دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء المسألة ودعاء العبادة فالعبد عندما يتقرب الى الله بما تقتضي أسمائه مما احب من عباده تبارك وتعالى أن يفعلوا محسن يحب المحسنين جواد يحب أهل الجود عفون يحب العفو كريم يحب أهل الكرم رحيم يحب الرحماء رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إلى غير ذلك من المعاني نعم أحسن الله ليكم يسأل عن اسم الملك هل هو من أسماء الله جل وعلا نعم هذا ثابت في القرآن في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ويقال أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مات وقد وقف على هذه الآية. مات وقد وقف على هذه الآية وايضا في ترجمة شيخ الإسلام لا أذكر الآن شيء قريب من, من هذا المعنى أظن وصل أيضا في قراءته إلى هذه الآية يسرى الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك